No, yeah. no. Yeah. Mm -hmm. وإن الله نمه مكين وميشيه بقول إن صار وصوبا إلو أتوه بيه ومسيه ومسيه ومسيه ومراحيل أليه ويقول إن بيه أليه ويقول هاتيه وديه أموه لبسي فحيد أماني قول برحان عزاد ومريغا برحامي وربيه مادين وعليه أم أبزجون ماليشون أم أريشاني أم أجل ضميم لأننا نحن بليم ويبعين متير <متحدث> أشوهين ونحن مدين ونقفين وماليشيرا خزام ونشيرا نور نوكا بجلو ونحتلين ونشباه سمحة أوروكية ورهانهم من دي ليلة كشامي وخيطوريه ويوهدانهم في المساك <سؤال> خيريش ومعين رغلينهم كلهم الفيونات انوانهم اسبيقيم لقدو خادم قليلهم موريغ المخوركين على عزمهم على فعلهم بقببب بقبب بقبب بقبب بقبب بقبب מזריים יוהלתונו על אריהנו, את ברעוון יביאונו, יוהלתונו, לשום אוכל כתונו, מחר ‫אבל ראשי הנוח תרד פינו, ‫אבל ראשי הנוח תרד פינו, ‫הן וכי הלמ ובאז ילכו על מרב, שרחי אלה מסמכות, לא בורכים להם פחמלי, תימנו, אדנו, במקום לאכול נשיר עונש, بحرم قدشي إبت الحلود أمك عباد ريب العمقاء وقف بإسرائيز بحرم خواهد وقال إليهنو شكل حمال خلسون وقال إليهنو بحرم شبع بحرم الإمام أقدر هدى أخول ديبريشي ريام الزميلهد إسباعين دووين بني شامدون الشعافات وخان شت هنانا من كان مع ح كون بش فيخ ع وح تزش حود خ يحاج ع مع معظ الطان صمرنا غااد כל מעטה אחורה, תילכו, סבטיקים, אל תרסן אחורה. וכל Thank <speaking in foreign language> you. ورخ الطائلين ويليهين ومهارفوهين على الجابان وعلى فرياد الجابان سنو هينو. هينو. وعلى سنو بدا السوداء وعلى أهارة حمداء طيبة ورحبة شر رصيدة وين حالته؟ نابثين لحين أذنو يليهين وعلى أهارة وعلى أهارة أموك وعلى رشوهم جيروك وعلى سيين كن سبيلوك وعلى أهارة نسيخوه وسمحينه ببنيونه وسمحينه وزنه لهنه في يم حقوق مصر درجاء في يم طميره هل جاء والبورخة حوله بقدشة وبطارة بورخة طالينه عره ورأس وحالف في ريسه اوه